ولا تاخذكم بِهِمَا رافة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين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 كم مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون.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 والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله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 الخبيثات للخبثين والخبثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون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 أو أبنائهن أو أبنائ بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت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 فين من زينتِهنَّ وَتُوبُوا إلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون لكاحا حتى يغنيهم الله من فضله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 مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درزي يوقد من شجرة مباركة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 ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الوذق يخرج من خلاله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 إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 ففي قلوبهم مرض ام ترابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون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 يمكنن لهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضاهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا.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 وَتَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 والقواعد من النساء التي لا يرجون لكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن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 ثم فاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا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 لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا